وَتَرَنَّ نَاسَ سُكَرَ وَمَا هُم بِسُكَرَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شِيْطَانِ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغض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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر مَا ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذي آمن وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ويحلون فيها من أسائر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.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 وإذ بواءنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهير بيتي للطائف نوى القائم نوى الركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا رجال وعلى كل ضامر يأتن من كل فج عميق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 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 ولكل أمة جعلنا من سك اليدك رسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعاب فإلاهكم إله واحد فلاه أسلم وبشر المخبتين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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمة صامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيراً ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَامِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَامِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ عَطَّامَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قلوبهم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 وَمَنْعَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَافُورٌ ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُكَرْ يَكَادُونَ يَصْبُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُّكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكُمْ الْنَّازِ وَعْدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير صدق الله العظيم